وخلق كل شيء فقدره تقديراً واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيء أو وهم يخلقون وهم وَلَا ولا يملكون لأنفسهم ضرا وَلَا ولا وَلَا ولا يملكون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 وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أُنزل إليه ملك لولا أُنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها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 كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاؤون قالدين كان على ربك وعدا مسؤولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلٌّ عبادي أَمْ عِبَادِيهَا لَئِنْ أَمْهُمْ ضَلُّوا أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما دورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقوا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكانوا وأضلوا سبيلا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 وَكُلَّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّ تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَضِيَةِ الَّتِي أُمْطَرَتْ مَطَرَ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَدَّنَا عَنهَا ۖ سَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا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 لنحي به بلدة ميت ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعام وأناس كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح انجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُووا بِاللَّغْوِ مَرُووا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْضُوا عَلَيْهَا صُمْ مو وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقر ومقام قل ما يعبع بكم ربي لولا دعاؤكم كَقَوْدِ كَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا